اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدهم الله إحدى طائفتين أن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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنني مددكم بألف من الملائكة بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نص إلا من عدي إن الله عزيز حكيم إذ يرشكم النعاساً منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب فِإِن كَفَرَ الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 القتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باه فقد باه بغضب من الله ومؤواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 تَحُفُّ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا عُدْوَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ سَمِعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الصم الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ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 المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل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 تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون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 وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءَ لَوْ نَشَآءَ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَهَا ذَهُورُ مِنْ عِبْدٍ السماء أو إئتناء أو إئتناء بعذاب أليم وما كان الله لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون فَرُوعُونَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهُ ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ اكْتَفَوْا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ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 فر لهم ما قد سلف وإي يعود فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإليته فإن الله بما يعملون بصير وإي نعم المولى ونعم النصير وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول, وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم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 دوات القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد ولكل يقضي الله امرا ولكل يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي, ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم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 وإذ يرِكُمُهُم إذ التَّقِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقُضي اللَّهُ لِيَقُضي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الذين فأت فثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلون وتذهب ليحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بضرا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 ص على عقبه وقال إني بريء وقال إني بري أميكم إني, إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول فِقُونَ والذين في قلوبهم مرض غرها الا هؤلاء غره الا هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله, فإن الله عزيز حكيم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 شر الدواب بعذاء الله الذين كفروا الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإن فأنهم في الحرب فشرذ بهم فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإنما تخافنم يقون خيانة ثبت إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوته ومرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما ت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 اسفك الله هو الذي ايدك بنصره وبال مؤمنين والف بين قلوبهم لو انفق تمام في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم الله ومن اتبعك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 الصابرين ما كان للنبي إن, أن يكون له أسرار حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لو لَكِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِنَّا قَلِيلٌ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَفُسِّمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوَّلَ وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آووا ونصروا أولئك بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مَا لَكُم مِن وَلَايَتِهِمْ من حتى يهاجروه وإن استنصركم في الدين فعليكم نصر إلا على قوم بينكم وبينهم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم عوليان بعض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 والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض